لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن لا تستجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين.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 ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۚ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ لِإِذَا كُنتُمْ مَعَهُمْ وَادْعُوهُمْ لَهُ الدِّينَ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 قال دخلوا في أمّ قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمّ لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نزل المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نزل الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزلوا ظَنَنَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِمُ تحتهم الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وَدُخُلُ الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العشر يوش الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمره تبارك الله رب العالمين وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّنَارَاتِ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 يَا رَسُولَ من رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوْ عَجِبْتُمْ أَتَجَاءَكُمْ ذِكْرٌ على رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قوما عمين.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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقض الله لكم آية فذرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوء ولا تمسوها بصوء فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوآكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونسحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوفا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 قال يا طوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا كيل والميزان ولا تبخسوا الناس شياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا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 ثم بدلنا مكان السيات الحسنة حتى عافوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فبطع الحق وبطن ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 وَإِن تُصِبْهُمْ صَيَاهِرُ يَفْتَرُوا بِمُثَاوَمَةٍ مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَصْحَرَنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ۖ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولمَّ وَقَعَ عليهم الرِّزْقُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعْنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنّا الرِّزْقَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عنهم الرز إلى أجل بَالِغُهُ إِذَا هُمْ هم ينكثون فأنتقمنا مِنْهُمْ منهم فِي في اليم بأنهم كذبوا وَكَانُوا آياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا وذمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا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 يا أم ربكم عظيم، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتملاها بعشر فتم من قت ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى من قتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فينستقر استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا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 قال يا كُلُّ نَاسٍ ناس مشربهم عَلَيْهِمُ عليهم الغمام عَلَيْهِمُ عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه واكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة الباب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 فَرَمَتْ عَمَّتْ وَعَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذِنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْلِّقَاءِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَطَعْنَا أَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَهُ هذا هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ 124. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 صدى إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضْرِمُونَ مَن يَهْدِنَاهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَهَؤُلَاءِ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُنَاهِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضل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 فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شركاء فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ أي مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ